نعبدك يا الله فنوًا نستعينك ونستغفر ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدِ فلا ضال له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده ولا شريك له أن ان محمدًا عبد الله ورسوله يا من تنزل آيات الله حق تقارير ولا تقوتن إلا أنتم مسلمون يا إذن عدنا ستقوى أفلكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا لماذا وجعا وهذا منكما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الذي تساءل نبيه والأرحام الله جاء العلم ورقيبا يا إذن الذين آلوا اتقوا الله وقولوا قوتاً سليلاً يصرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يدعناها ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما فإن أصبغ الحديث كلا بمورا وأحسن الهدى هو للمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشق الأمر محدثاتها وكل محدثة بلعا وكل بلعا الضلالة وكل ضلالة من جنار أما بعد أيها المسلمون بأمس الضريق كنا نضفق قدوم شهر رمضان بالفرح والفجوع وها نحن اليوم نوذعه بالشجاة والدموع فلا ندري أكذن بنا الصيام والقيام فيهني بعضنا بعضا أن نكون من المحرومين فيعزي بعضنا بعضا اللهم اغفر لنا تقصيرنا وانصرنا في عمرنا اننا مقصرون شهر رمضان يصاغ بحضوره كل مؤمن تقي ويحزن لحضوره كل تاجر شقي شهر قال ما حل اليه المجترون وان منه الفشار القاتمون شهر ينير سماء المؤمنين الصالحون ويطرح في عن سته اشهر اي مبلغهم رمضان ويدعون له سته اشهر اخرى ان منهم رمضان فالله هم تقبل من الصيام والقيام سؤال ينبغي ان يجيب عنه كل انسان هل سفرنا من مجرات رمضان لشانات التقوى والتوبه والغفران قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على المذين من قبلكم لعلكم تستقون فإن تغيرت على ذاتك وأربراكك أيها المسلم وحسنا فحمد الله عز وجل فله الحمد في الأولى والآخرة ولئن خرج عندك رمضان كما تقل عليك أول مرة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما خصرت في جنب ذا فبئس القوم لا يعلمون الله إلا في رمضان وبئس القوم لا يعلمون الله لا في رمضان ولا في غير رمضان مره هيئة من الورد رحمة الله تعالى عليه على, على أقوامه وهم ينهون ويبعكون ويضحكون, ويضحكون ويمرحون يوم الجيدة فقال لهم منكم فما هذا فعل الشاكرين وإن كان الله عز وجل لن يتقبل لكم فما هذا فعل الخائدين المخصرين أيها الناس إن أشهر ناك في هذه الدنيا من عزر آبالا عليها فهي مالية رخيصة لا تزاوي عدى الله لناها الله فبذل أن يعزق أميات عليها كبثل من يبني على مال البهر في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبتا يوم القيامة بأجعل أهل الدنيا لأهل النار فيؤمن في النار غمسة غمسة واحدة فيقال له هل مرتك نعيم خطط هل رأيت خير الخطط فيقول والله ما رأيت نعيما خطط والله ما العين قطر ويهدى بأبأسه وأفضل أهل الدنيا بأهل الجنة فيبسط في الجنة في صبع نظرة واحدة في الجنة فيقال له هل مر بك فكر هل مر بك فكر قطر فيقول والله ما رأيت فكر قطر والله ما مر في نوس بالله عليك أيها العافية كيف تؤذر لذة ساعة على نعيم أبن الآذنين كيف تفضل حياة تنساها بغمسة واحدة فينا لجهدنا فاللهم إنا نسألك العفو والعافية أيها المسلمون نعم الله تعالى علينا كثيرة وفيرة ظاهرة وضاضلة فأحمد الله أيها العبد الضعيف على نعم الله واشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والتوحيد والسنة احمد الله عز وجل أن لم يهوديا ولا مصاريا واشكوه أن لم يجعلك ولا رافضيا واحمده أن جعلك من أسباع الحبيب المصطفى ورسوله لثماثة الله عليه وسلم احفد الله أيها الإنسان على نعمة صحة البلد فإخوانك المرضى في هذا الوقت لأنت فيه في المسجد إخوانك المرضى ضريعون على الأسرة الضيطة في العيادات والمستشفيات لا يجلون قريبا ولا بعيدا يؤسهم ويواسيهم فاللهم لك الحمد أولا وآخرا احمد الله على نعمة فكم من الناس من ليس له سفق يغنيهم ولا بيت يستور فراشه الأرض وسقه في السماء احمد الله على نعمة الأولاد والبنات فكم من الناس حرموا من الذنين والبنات فالضهم لك الحفظ على الصغير والكبير والنقير والنغمير جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يشكو ضيق حاله وقيمة زاده فقال له يونس أي ببصرك هذا مئة ألف برهم أتبيع بصرك هذا بمئة ألف برهم فقال الرجل لا فقال أيا صورك بيديك هذه مئة ألف برهم قال لا فبتالوا من عبدال عز وجل عليه ثم قال له أرى عندك لآتي القلوب وأنت تشكر حالك وفضل بعضهم تضمة عين الخضار يا رجل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 وقال سبحانه وما لِكُمْ من نِعْمَةٍ تَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا تُسْتَمُّكُمْ إِلَيْهِ تَجْعَوُونَ أيها الناس تذكرت بروا لكم المستطعبين هنا وهناك في فلسطين والشيشان والعراق يعيشون تحت دويه الخلال والطائرات والرصاص والذبابات فاللهم إذا نسألك أن ترفع عنهم البلاة وأنت قبل ظهر من إخوان الجودة والقنازير إن المتهمن في أحوال الهمة الإسلامية يوم ليذبيب كأثبت لا على ما يحدث في بلاد المسلمين هنا وهنا أصبحت بنار المسلمين عرفة من أي لب آلام النفوس كل يوم ولكن الأمر كما قال سبحانه وما أطابهم من مصيبة ذليل اكنت ايديكم ويعم عن كثير لما ترت المجرمون على الاسلام مفصلا واستبدل الذي هو ادنى في الذمه وخير انقلبت موازين فصار الحاكم محكوما والتاير مسجودا وصدق فينا عليه وسلم تتداعى عليكم المم تسجدن عليكم المم كما تداعى الأكلة إلى قصعدها إلى الجنة التي عليها الطعام فقال الصحابة يا رسول الله أول إن قلتك النحن يومئذ هل يكون عناتنا قليلا إذ يسيطر علينا الضفاق قال لا بل أنتم يومين كهير ولكنكم غتاء كغتاء الزين وليمزعنا الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يغلب لمن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا واللهيت النور وصدق فينا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كما يحكم العين والعين نوع من البيوع وحرمه إذا كما يحكم من عينه واتبعتم اثناب الثرى وظلمتم بالسرق اي دليل مولى الدنيا وترقتم الجهادة الذي لله سقضى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم لا ينزعه عنا أبدا حتى نرجع إلى ديننا ليه المسلمون إن تسدق الكفار على المسلمين اليوم إن الله بذبر تقضينا نحن عن هجه سبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين مواطن بالضور في بلاد المسلمين ضرق وظهور في بلاد المسلمين مقصرات وامور ثم بعد ذلك نصر الله العزيز القهور قال سبحانه وعد الله الذين امنوا منكم وعن نصائحهم لا يستغرب انهم في الارض كمن سقر فالذين من قبلهم ولا يملك لهم دينهم ولا ارتكبوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنُوا مَا هُوَ الشَّرْطُ الْأَسَاسِيُّ يَخْضَعُونَ لِلَّهِ يَخْضَعُونَ لِشَيْءٍ يَخْضَعُونَ لِلَّهِ يَكُونُونَ فِي شَيْءٍ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي لِمَا اسْتَكْنَى فِي الْأَرْضِ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى السَّكَانَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى أليس فينا من يذكر فيوت الله إلا قليلا أليس فينا من لا يصلي إلا في رأمان أليس فينا من لا يذكر المسجد إلا لمصلحة يومية ومن الناس من لا يذكره إلا مرة واحدة أتدرون لماذا لا يصلي ولكن ليصلى عليه وهو بيه فاحتفظوا يا بل الأبصار قال سبحانه وطلق من فعلهم خلق أضار الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيرا فسوف يلقون عظل شهيدا من الله عز وجز إلا من تابر آمنوا عمل صالحا فأولئك يذكرون الجلة ولا يونه نشيئا أيها المسلمون إن الصلاة في المساجد واجبة على الرجال أجمعين دون فرق ولا تفريقا قاله أسعود رضي الله عنه وهو يهدي عن صلاة الجماعة والله لقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق او رجل مليغ ولقد كان الرجل يهتاده هذا بين الرجلين يهتاده بين كبين الرجلين فيوضع في الصف من شدة المرض يوضع في الصف من شدة المرض وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجل إذا تحثث عن صلاة الجمع أسأنا فيه الظن فهل منتكد أيها المسلمون لإن قضى قيامنا مطان فقيام الزي مشروع في كل سنة في بيوتنا قال سبحانه إن المتقين في جنات وريون آخرين ما آتان ورقهم إنهم كانوا قبل ذلك كان قليلاً من الذين لا يسجعون وبأسحارهم يستفرون ولئن اتهى الزكاة الفطر فهو كانت زكاة في الأموال والسروع والأنعام قال سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولئن اتهى صيام أرمان فصيام الست من مش شوال وصيام الاثنين والقليل وعيام التطوع صاحبهم أجور طرب رمضانا وارض الشهور كلها فلا تكونوا رمضانيين فكونوا عبار الله رباليين أيها الإنسان الطعيب لا تدري متى يفجهك الموت وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لئن جُعد وأطابك العطش أياماً معدوداً فاعلم أن من الناس من يجوع ويعرى طول إيان السمى وتذكر يوماً تريد ماء فلا تجدك وتريد ظلاً فلا تجدك وتبحث عن عذر فلا يُنبر منك فالله حسبنا ونعمة وثير إماء الله اعلمنا أن اليهود والنصارى وأتباعهم يتيدون لإسلام كيداً ويكيدون لكم ان اجنوا ما تزرعون فاي كلا ان عدت تسلبنا لاعداء داخل قال سبحانه والله يريد ان يثوبعكم ويريد الذين يندبون الشرى ان تنيروا بينا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ايتها المسلمين اصبح اليهود والنصارى والكفر والمشركون يخزوننا في عبر دارنا باسم المرأة المتبعجة الفاثنة فهم والله لا يرقونه تحجبة متسكرة ولكنهم يرقونه سافرة عارية ولذلك أنفقوا أموالا طائرة ضخمة لضيج عن تذيب الثالث فسينفقونها ثم تكون عليه حفرة ثم يغنقون والذين كفروا إلى جهزم المحشمون أي أنوا المرأة المسلمة إذن أعداء الله يريدونك مريسة في أجنهم يضلون الناس بك عن كواب السبيل فالله حسبك وإعبالك أصبحنا ومن أسف الشديد نرى المرأة المسلمة الذي ربما تتسمى بأصناء صحابيات ربما اسمها صاغمة أو عائشة او خديجة أو غير ذلك نراها إذا خرجت من بيتها والطالبة لأدنى لباسها لباس يهودية أو نصرانية لباس يستهيئ منه الأمرار قبل خجار لباس فتنة كبار قبل الصغار لباسا لباس يعرّف من لا أن تمسده للعنة الملك الجبار اعلمي الأفضار يا من تبرجت وقرجت عن طاعة ربك سبحانه أذنك تتكونين بإسمك وإذن كل من نرى إليك فكم من شاب صالح تقي زلت بسبب ما يراه كل يوم من علين من التبطل والصفور قال سبحانه إذن الذين يشفون أن تشيع في الذين آمنوا له عنام أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تحلمون فكيف لمن يشيعها ويساعد عليها هنا وهنا من الكجار المتجار الذين لا هم لهم إلا اتفرهم الظينا فاتقذ الله يا أهل الجبار وقتذب النساء القاهرات الأخير رواء أبو داود في جنالك عن عبد ذلك لعمله لأن مرأة هدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعهد لها صغيرة وفي يمثلتها مسكتان غريضتان سوى غارب النهب فقال عليه الصلاة والسلام أتؤذين سكاة هذا؟ أتؤذين سكاة هذا؟ قالت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَيَسُوْرُكِ أَنْ يُسَوْجَوْتِ اللَّهُ بِهِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سوارين من النار فخلعتهما ونزعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما رسوله وهذا هو موظف آخر عنده في كل مزيدا من الغيرة والحشمة والحياة عنده سيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خالد من الأسجر فاختلق رجال مع النساء في المسجد فاختلق رجال مع النزاء في طريق المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا إيمان الله تأخرنا إيمان الله فإنه ليس لكن أن نحققنا الطريق ليس لكن أن تنشون في حافة الطريق لا تنشين في وقف الطريق فكان لديه مرحب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكادت المرأة تتضغط في الجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من رسوقها به أبت الإسلام هكذا كوني أو لا تكوني هكذا كوني أو, أو لا تكوني أليس كثير من المسلمات يخاربنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخروجين الحبلات والأسواق فإنَّا بالله وإنَّا إليه نراجعون إلى الله المشتكى مما نسمعه من أحداثك في الشوالع والبيوت ومما يقع في قاعات الأفراح والأحزان أصبح الرجل يأكل معته وبناته إلى هذه القاعات وهم نتاسيات عالية مائلات المميّات يلقي لنا في أوساط العاليات المتدرجات ثم يزعو أسه أدى واجباً من الواجبات كلا والذي فضر الأرض والسماوات أصبحت الظاهة المسلمة اليوم إلا مرحم مرح الله أصبحت فع كثيفة أمام شاشات التلفاز وأماماً مع معالف وموسيقى اختلاص ورومي ومعاكسات أفلام ومسلسلات هضط على الششمة وأحيت الرميلة والضالي إن العدد الكبير من حالات الطلاقة سببها الأكبر هذا المفسد الذي دخل الهوة المسلمين من المتقين وغيرهم بل سجد هذا المفسد وأن دخل غرفة لومنات غير استئذان بالله عليك ينهى المسلمة كم وقت قضيته أمام الشاشة كم والب من والبات البيت أخارته بسبب المسلسلات والله إذا تسألين عن هذه الأوقات كلها والله إذا تسألين عن نعمة السبت والبطر فكيف بجأمة الله إذا رأيت أمامك نار جهنم وثقر وما أنارك ما ثقر لا تبقي ولا ثقر لواحة للبشر عليها تسعة عشر كأني بقيامة الجبار <تصفيق> كأني بقي يوم القيامة أمام سؤال ملك المنوك وجبال النموات والأرض أتغني عنك الأغاني والموسيقات أم تهتر في الأملام والمسلسلات أم يشتر فيك التمرج والموضات أم يخلص في المكالمات في الهادف والمعاكسات اسمعي ما يقوله لكذاب الأرض والسماوات فلا تقضع من قول ملو العذف في قلبه مرض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 أنت الله عز وجل فرض عليك لبس الجباب ولبس الحجاب فقال من فوجك بالتماوان يا إيه النبي قل لأسواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدهل عليهم من جلاليهم ذلك أدنى أن يُعُفن فلا يُذَيْن وكان الله أفضل رحيما فكيف تحصين بتبرجك هذا أضرر رحيم الرحمن فتطيعي بذلك كريس الشيطان فلئن كان حظ الدنيا أغلقت فاسمعي ما يقوله سبحانه قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفهمون ولئن خشيه فوعد الزواج بمهبئ في بيتك فتذكر قوله سبحانه ومن يتقي الله يجعل سمو أخرجا ويغصبه من حين لا يحتفظ وتذكري حديث أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغفر ببارها أصلا وقال عز وجزا إن كنتن تردن الله الرسول وإن كنتن تردن الله الرسول هو الدار فإن الله أعدل وحسنا فيهن أجر عظيما فلئن فرد الحياة من قلبك يا أبن الله فلا أرحباً فيما يأتيك من سبط في الدنيا ومتاعها فما عين الله قير وأبقى عباد الله هذه الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين عباد الله هذا اليوم يوم عيد فاصرحوا برحمة الله سبحانه وتعالى قل بضبط الله وبرحمته فبذلك فتفرحوا هو قير مما يجمعون عباد الله